متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاط عليهم باليه من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وقلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن قلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إِنَّ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا